لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسره من بعد ما كادت تزيغ قلوب فريق منهم من بعد ما كادت تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رأوا الرحم و على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت و ضاقت عليهم أنفسهم و ظنوا و ظنوا ألا من جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم